لنا همم وللهمم اشتعال وصدق القول تثبته الفعال امانينا نحققها بعزم وماضينا لحاضرنا المثال بنادينا تلاقينا نفوس لها في المجد حل وارتحال شموس العز أهدتنا فخارا وصافحنا بنشوته الهلال لنا همم وللهنم اشتعال وصدق القول تثبته الفعال امانينا نحققها بعزم وماضينا لحاضرنا المثال لنا في كل ميدان خيول على صهواتها يثب الرجال يبارون المعالي في شموخ وهمتهم تعاظمها الجبال قافلنا تسير على الثريا لها في الخير داب قول تثبته الفعال امانينا نحققها بعزم وماضينا لحاضرنا المثال تصافينا تاخينا جميعا تالفنا تسامحت الخصان وكل لجاننا ترعى شبابا وتحفزه لمجد لا يطال تنوعت المشارب فرتوينا ومنهلنا بنادينا زلاد ومنهل اشتعال وصدق القول تثبته الفعال امانينا نحققها بعزم وماضينا لحاضرنا المثال رحاب كر تفوح عطرا وأرجاء يزينها الجمال خبيب اسمنا والاسم رمز لتاريخ يطرزه الجلال عرفنا قدر امتنا فسرنا تهون على وعزيمتنا ثقال ويسهل عندنا ما كان صعبا وتقصر عندنا طرق الطوال تعاهدنا بأن نبقى رفاقا شريعتنا لنا نعمى ظلال إذا الوداع فإن فينا لشوقا أن يحين لنا وصالو لشوقا أن يحين لنا وصالو لشوقا أن يحين لنا حق القول تثبته الفعال امانينا نحققها بعزم وماضينا لحاضرنا المثال